السماء والأرض في ستة أيام، ثم السوا، ثم السوا على العرش. يعلم ما يلج في الأرض وما يخرج منها، وما ينزل من السماء وما يعود فيها. وهو معكم أينما كنتم. والله أعملون بطير له ملك السماوات والأرض وإلى الله ترجع الأمور يولد الليل في النهار ويولد النهار في الليل وهو فيه فيه فالذين آمنوا منكم وأنفقوا لهم أجر كبير وما لكم لا تؤمنون بالله والرسول يدعوكم لتؤمنوا بربكم وقد أخذ ميشاقكم إن كنتم نؤمنين هو الذي من الظلمات إلى النور وإن الله بكم لرؤوف رحيم وما لكم أن لا تنفقوا في سبيل الله ولله هيرات السماوات ولله هيرات السماوات والأرض لا يستوي أنفق من قبل الفس وقاتل أولئك أعظم درجة من الذين أنفقوا من بعد وقاتلوا وكل وعد الله حسنا والله بما تعملون خبيرا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له, فيضاعفه له وله أجر كليم يوم ترى المؤمنين والمؤمنات نسعانوه بين أيديهم وبأيمانهم البشرى قم اليوم جنات بشراكم اليوم جنات تدعي من تحتها الأمنار خالدين فيها ذلك هو الفوز العظيم يوم ترى المؤمنين والمؤمنات يسعى نورهم بين أيديهم وَبِأَيْمَانِهِم بُشْرَاكُمْ يَوْمَ الْجَنَّاتِ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا ذَلِكَ هُوَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ يَوْمَ يَقُولُ الْمُنَافِقُونَ وَالْمُنَافِقَاتُ الَّذِينَ آمَنُوا ظَنًّا وَازْدَرَا مِنْ نُورِكُمْ قيل ارجعوا وراءكم فالتمسوا نورا فضرب بينهم بسور له باب باطنه فيه الرحمة وظاهره من قبله العذاب يناجونهم ألم لكم معكم قالوا بلا ولا ولكنكم فتنتم أنفسكم وترضختم وارتبتم وغرتهم الأماني حتى جاء أمر الله وغركم باللام الغرور فاليوم لا يؤخذ منه فَإِذَا أَنْتُمْ فِي الْأَرْضِ أَوَلَا تَعْبُدُونَ الَّذِينَ كَفَرُوا مَعَكُمُ هِيَ مَوْلاَكُمْ وَبِالْجَنَّةِ مَصِيدٌ أَلَمْ يَأْرِنِ الَّذِينَ آمَنُوا أَنْ تَخْشَى قُلُوبُهُمْ لِدِكْرِ اللَّهِ لذكر ولا الحص وَلَا يقرنوا كالذين أودوا الكتاب من قبل ولا يقرنوا كالذين أودوا الكتاب من قبل فظل عليهم للأبد فقست قلوبهم وكثير منهم فاسقون يعلمون وَيَبَيَّنُ لَنَا رَبُّنا آيَاتِهِ عِلْمُكَ لَاقُونَ إِنَّهُ مُقَدِّرٌ وَيُقَدِّرُ قَاتُوا وَقَرَضَ اللَّهُ قَرْضًا فَسَلَ يُضَاعَفُ لَهُمْ وَلَهُمْ أَجْرٌ كَرِيمٌ وَالَّذِينَ آمَنُوا بِاللَّهِ وَرُسُلِهِ أولا الزيقون والشهداء عند ربهم لهم أجرهم ونورهم والذين كفروا وكذبوا بآيات أولئك أصحاب الجحيم يعلمون أن من حياة الدنيا لعبون وزينة وزينة وتفاخرون بينكم وتكاتون في الأموال والنوادل كما فر غيت أعجب القفار نبته سما يهيج سما يهيج فتراه مفرّا وفي الآخرة عذاب شديد ومغفرة من الله ورضوان ومن حياة الدنيا وَعَدَ كُلَّ الَّذِينَ آمَنُوا بِاللَّهِ وَرُسُلِهِ ذَلِكَ فَضْلُ اللَّهِ يُؤْتِيهِ مَن يَشَاءُ وَاللَّهُ ذُو الْفَضْلِ الْعَظِيمِ مَا أَصَابَ مِنْ مصيبة فِي الْأَرْضِ وَلَا فِي أَنْفُسِكُمْ وَلَا فِي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 وأنزلنا الحبيد فيه بأس شديد ومنافع للناس وليعلم الله من ينفره ورسله بالغير إن الله قوي عزيز ولقد أرسلنا إبراهيم وجعلنا في ذرية من نبوة وكتاب فمنهم مُتَدَّق وَكَثِيْرٌ مِنْهُمْ فَاتِقٌ صُمَّ قَبْضَيْنَا عَلَى آثَارِهِم بِرُسُلِنَا وَقَبْضَيْنَا بِعِينَ سَبِيلِ مَرْيَمَ وَلَكِينَ مِن وجعلنا في قلوب الذين استبعوه رأفة ورحمة ورهبانية لبتدعوها ما كتبناها عليهم إلا بسراء رضوان الله فما رعوها حق رعايتها فآتينا الذين آمنوا منهم أجرهم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 يعلم أهل الكتاب أن لَّا يَعْلَمُ أَحَدٌ مَّا يَخْفِي فِي الْكِتَابِ إِلَّا هُوَ وَلَا يَخْفَىٰ لَهُ شَيْءٌ فِي الْأَرْضِ وَلَا فِي السَّمَاءِ إِلَّا مَا شَاءَ ۚ